وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية وقال فيها وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فجعل سبحانه ذلك دلالة على احياء الموتى وإتيان الساعة لا ريب فيها والله سبحانه أعلم ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرا فينفخ في الصور نفخة الفزع فيطولها فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السماوات إلا فزع إلا من شاء الله ولا يسمعها أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع, لي ورفع ليتا أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم الذي قد, قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنيا وشغلهم بها ووقوع هذا الأمر العظيم قال تعالى وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَوَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَّةَ السَّحَابِ صُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَقَالَ تَعَالَى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ثم بعد ذلك بمدّه يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا هذا الذي ذكره المؤلف يقول أنه يعني ثلاث صعقات أو ثلاث نفخات في الصور والظاهر القرآن أنها نفختان وكذلك نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الثلاث لما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون والظاهر ان الصعق يبدا اولا في نفخه الفزع اولا يبدا الفزع ثم يصعقون يفزعون اولا ثم يصعقون وليس ثلاث ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين الثاني وقال في حديث آخر ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش وقال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فهاتان اثنتان وليس الثلاث. <تصفيق> أما الفزع الذي ذكره فيكون أولا ثم يكون الصعق وليس بين الفزع والصعق مدة كما ذكر رحمه الله <تصفيق> قال ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم لا. قيام ينظرون إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله ثم لا. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون لم يأتي نص في الكتاب والسنة أن الأفراد الثلاث إلا الحديث الطويل الذي يسمى حديث الصور وهو حديث تكلم فيه العلماء وقالوا أنه مجموع من روايات بعضها ضعيف وبعضها صحيح الظاهر أن ذكر الصور ذكر الثلاث فيه ليس صحيحا ضعيف لأنه مخالف لما في كتاب الله جل وعلا وكذلك مخالف للنصوص الواضحة التي في الصحيحين وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون الآيات إلى نعم. قوله تعالى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وهذا من الأدلة على عنا أذنتان جعل الصيحة التي تأخذهم واحدة وليست فزع ثم يمضي مدة ثم تكون صعب نعم. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وهذه أيضا تدل على ذلك زجرة واحدة لو كانت مثلا نفخة فزع لكانت زجرتان واحدة يفزع ولا يصعق منهم أحد ثم يبقوا مده على ما قال ثم ينفخ فيه أخرى ويموتون كلهم من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله اختلف في المستثنى منهم الصعق فقيل انهم من في الجنة من الحور والولدان وقيل اقوال فيها اشكالات واضطرابات لان الارواح لا تموت بعضهم يقول استثنية الارواح الا من شاء الله أجوز أن يكون هذا فالله أعلم من المقصود بقوله الا من شاء الله نعم وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني الأمر بالساعة واحدة وإذا قال كن كان بدون توقف بسرعة جل وعلا نعم وقال تعالى الصور و... يقول العلماء الصور هو القرن يعني القرن مثل البوق فهو قرن عظيم يأخذه إسرافيل وينفخ فيه كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول قال كيف أنام وقد التقم صاحب الصور التقم وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر حتى ينفخ فيه يعني ان الامر قريب نعم وقال تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا نعم هذا النفخه الثانيه ان هي الاولى نفخه للموت يموت كل حي أما الذين في القبور فلا يشعرون بشيء ولهذا قال في في فنوفق السوري فإذا, فإذا هم قيام ينظرون يعني نفق الثانية فالأولى للموت من كان حيا والثانية لبعث الناس لأنهم كما جاء في حديث وسياتي تفصيله بعد النفخة الأولى تنطر السماء مطرا غليظ يقول كمن الرجال لا يكن منه بيت ولا شيء يعني يستره فمنه ينبت الناس تنبت أجسادهم لأن في بدن الإنسان في أسفل ظهره جزء صغير سمى منه تم ينبت الإنسان سمى عجب الذنب منه ينبت كله يفنى إلا هذا الجزء يبقى وهو البذرة التي ينبت منها فاذا نبتوا يعني تتجمع أجزاؤهم التي كانت ترابا وليس شيء جديد جدا. بل الأجزاء التي ذهبت تتجمع ويخرجون من قبورهم ولكن بلا أرواح فإذا تكامل خروجهم يعني نبتوا كالطراثيث كما جاء في الحديث ينفخ بالصول مرة أخرى فتذهب كل روح إلى بدنها فيقومون يمشون إلى المحشر الذي يجتمعون فيه وقد بدلت الأرض غير الأرض وأزيل كل ما عليها من جبال ونحوها ومدت مد الأديم يعني الجلد الذي يدبغ يمد حتى يتسع فتمد لتتسع للخلق لأن الجن والإنس يجتمعون فيها وكذلك الملائكة تحيط بهم من خلفهم ملائكة السماوات كل ملائكة السماء يأتون من بعدهم ثم يأتي الله جل وعلا بعد مدة طويلة يمضي عليهم خمسون ألف سنة وقوف حتى إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم الهمهم طلب الشفاعه يتشاورون فيما بينهم وليس هذا للجمع كلهم جوز ان يكون بعض بعضهم يقولون من اولى بذلك من ابيكم آدم خلقه الله بيده واسكنه جنته واسجد له ملائكته وآدم والأنبياء كلهم وقوف معهم. فيأتون آدم ويقولون له ذلك لنا على ترى ما نحن فيه. يقول آدم عليه السلام إن ربي نهاني عن أكل الشجر الأكل من الشجرة وإني عصيته وإني لا أسأل اليوم إلا نفسي نفسي نفسي يذهب إلى غيري. يذهبوا إلى نوح ثم يذهبون إلى أولي العزم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إليه قال أنا لها وهكذا أعد الله جل وعلا ذلك له يقول فإذا أتوني ذهبت إلى مكان تحت العرش فأخر لرب ساجدا ويفتح علي من المحامد والسنى ما لا يحضرني الآن ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع وهكذا الشفع لا يشفع أحد حتى يقول له اشفع لأنه جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالملك كله له ومن تمام ملكه أن لا أحد يجرى بطلب الشفاء حتى يقول له شفع فيشفع وهذا المقام المحمود على القول الصحيح الذي يقيمه الله جل وعلا يوم القيامة لأن الخلق كلهم يحمدونه على ذلك حيث شفع للحساب لإراحتهم من الموقف هناك له شفعات أخرى نعم وقال تعالى فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني لا أنساب يعني انها لا تنفع الأنساب والقرابة وكذلك لا يتساءلون يعني لا يسأل بعضهم بعضا وإنما كل واحد شاخص بصره. قد وصل قلبه إلى حنجرته كاظمين كما قال الله جل وعلا نعم وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إلى قوله لا يأكله إلا الخاطئون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج الآية وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أكثر ما ذكر الصور مفرد يقصد به النفقة الثانية نعم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال أعرابي يا رسول الله مصور قال قرن ينفخ فيه ثم رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان بن طرخان التيمي به وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سليمان التيمي عن أسلم, عن أسلم العجلي به وقال الترمذي حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلي وقال الإمام أحمد حدثنا أسباب حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقرى في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا انفرد به أحمد وقد رواه أبو كدينة يحيى ابن المهلب عن مطرف به وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن مطرف عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينظر متى يؤمر قال المسلمون يا رسول الله فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وأخرجه الترمذي عن عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وقال حسن ثم رواه من حديث خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد به وحسنه ايضا وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف ورواه إسماعيل ابن إبراهيم أبو يحيى التيمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد هكذا قال رحمه الله وكذا رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتابه الأهوال فقال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فيه قلنا يا رسول الله ما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد قال أبو يعلى الموصلي في, مسنده في مسند أبي هريرة أبو صالح عن أبي هريرة حدثنا أبو طالب عبد الجبار ابن عاصم حدثنا موسى بن أعين الحراني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمران عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعموا أو كيف أنتم شك أبو طالب وصاحب الصور قد التقم القرن بفيه وأصغى سمعه وحنى جبينه ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعيد الطائي عن, سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام وقال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران صاحب الصور واحد ليس نعم وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النفى نفخاني في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب أو قال رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظراني متى يؤمراني ينفخاني في الصور فينفخان تفرد به أحمد وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمر العجلي وليس بالمشهور ولعل هذين الملكين أحدهما إسرافيل وهو الذي ينفخ. في كما سيأتي بيانه في حديث الصور بطوله والآخر هو الذي ينقر في الناقور وقد يكون الصور والناقور اسم جنس يعم افرادا كثيرة أو الألف واللام فيها للعهد ويكون لكل واحد منهما أتباع يفعلون كفعله والله أعلم بالصواب <تصفيق> وقال ابن أبي الدنيا أخبرنا عبيد الله بن جرير حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكل به كأن عينيه كوكبان دريان ينظر تجاه العرش مخافة ان يؤمر ان ينفخ فيه قبل أن يرتد إليه طرفه وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر مشكدانه حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل أن يرتد إليه ضرفه كأن عينيه كوكبان دريان، حديث بطوله الصور بطوله. هذا حديث الصور، إنه مجموعة من احاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها ليس فيهما، وبعضها ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها فيه نظر ضعيف. وفيه التصريح بأن النفخات ثلاث كما سيأتي قال حديث الصور بطوله قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال ان الله تعالى عن رجل من الأنصار يعني أنه مجهول إذا كان من التابعين وهو الظاهر معنى ذلك أن هذا قدح في هذا الحديث لانه غير معروف غير معلوم ولا تقبل المجاهيل لا بد ان يكون الراوي حافظا ثبتا ثقه معلوم يعني الصدق والامانه والحفظ هذا الذي تقبل روايته اما اذا كان غير معروف بالحفظ ولا بالاتقان اتقان الكلام وتمييزه فإنه يكون قادحا في حديثه أما إذا كان مجهول يعني غير معروف العين فهذا لا تقبل روايته قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر فينفخ قال قلت يا رسول الله ما الصور قال قرن قلت كيفه قال عظيم قال والذي بعثني بالحق إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات ينفخ فيه ينفخ نعم لا, لا ينفخ يعني سفر إسرافيل ليس غيره هو النافخ نعم صحيح ها. ينفخ فيه ثلاث نفخات ثلاثة. الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثه والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر وهي التي يقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فتسير الجبال سير السحاب فتكون سرابا وترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح ترجحه نعم ألا وهو الذي يقول يقول الله تعالى ترجحه الأرواح يعني الرياح نعم هنا تقل ترجفه الأرواح. لا لا ترجه الأرواح. ترجه. الأرواح يعني الريح. نعم. نعم. ألا وهو الذي يقول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم إذ واجفة أبصارها خاشعة فتميد بالناس على وجهها وتذهب. المراضع, المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان هذه الأمور يعني يظهر أنها ليست كلام رسول الله ان كيف يبقى الناس وقد زالت الجبال وصارت الأوتث طلب في اضطراب السفينة هذا غير ممكن الناس يموتون أول ما ينفع في الصور يذهبون فلا يبقى حي لأن الجبال من كثرة من شدة النفخة تصبح كالعهن المفوش فهل يبقى مع هذا حياة لا يمكن أبدا هذا قدح في هذا الحديث قدح فيه نعم قال وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها فترجع ثم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض تصد عيني من قطر إلى قطر فرأوا أمرا فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم ثم تطوى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وخسفت شمسها وقمرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله قال أولئك الشهداء إنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء نعم. والشهداء أحياء يعني أنهم حياة برزقية والأنبياء أولى الميت كلهم سوى شهداء وغير شهداء المقصود ارواحهم فأرواح لا تموت ولكن المقصود بذلك لحية ولهذا اشكل هذا الاستثناء في كتاب الله على كثير من العلماء وبعضهم توقف وبعضهم مثل القرطبي رحمه الله ذكر اقوالا كثيرة فيها وفي الأخير يقول أنها الأقرب أنها الأرواح كيف تستثنى الأرواح من الأموات هذا غير صحيح نعم قال فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وامنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله سبحانه ألا إنه يطول ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخه الصعق فيصعق فيصعق اهل السماوات والارض الا ما شاء الله فاذا هم خامدون فاذا هم خمدوا جاء ملك الموت الى الجبار تعالى فيقول يا رب مات اهل السماوات والارض إلا من شئت فيقول الله تعالى له وهل اعلم بمن بقي من بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي بيه. الذي لا يموت بقيته. بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فينطق سبحانه العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول الله سبحانه للعرش اسكت إني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي في فيموتاني ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله فليمت حملة عرشي فيموتون ثم يأمر الله سبحانه العرش فيقبض الصور من إسرافيل وإسرافيل من جملة حملة العرش ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول تبارك وتعالى وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول الله له أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن الحسين حدثنا يونس بن يحيى الأموي أبو, نب أبو نباته حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرضي قال بلغني أن اخر من يموت من الخلق ملك الموت يقال له يا ملك الموت مت موتا لا تحيا بعده أبدا قال فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السماوات والأرض لماتوا فزعا ثم يقول تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقد رواه ابن أبي الدنيا أيضا عن إسحاق بن إسماعيل عن أبي هريرة عن أبي عن إبراهيم ابن عيينة عن اسماعيل ابن رافع عن محمد ابن يزيد ابن أبي زياد عن محمد ابن كعب القرضي عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا بهذا هذا فيها الفاظ منكره وفيه هذا الرجل المبهم المجهول مثل هذا لا يثبت. ولا يجوز نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي يقول قال رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قد ثبت ذلك عنده في طرق ما فيها مجاهيل وليس فيها مناكير نعم وروى الحافظ أبو موسى المديني من طريق محمد بن شعيب بن شابور عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وفيه يا ملك أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت ثم لا تحيا أبدا قال أبو موسى لم يتابع اسماعيل على هذه اللفظة ولم يقلها أكثر الرواة نعم. قال فإذا مات ملك الموت ولم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان اخرا كما كان اولا طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب ثم دحاهما ثم تلقفهما ثلاث مرات وقال أنا الجبار ثلاثا ثم يهتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه تعالى لله الواحد القهار ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاضي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يسجر الله الخلق زجره واحدة فإذا هم في مثل هذه المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ثم ينزل الله عليهم ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوما حتى يكون الماء فوقهم اثنتي عشر ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن, تم ان تنبت كنبات الطرافيت أو الطرافيت أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قبل الموت قال الله تعالى لتحيا حملة عرشي فيحيون ويأمر الله اسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول ليحيا جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح هذا خالف الذي قبله لأن الذي قبله يقول لتموت ولا تحيا أبدا وهنا قال ليحيى يحيى كل أفضله يعني نعم قال ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح من الصور كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله تعالى وعزتي وعزتي وجلالي لا لترجع كل روح كل روح إلى جسدها فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الاجساد مشي السم في اللذيذ ثم تنشق الارض عنكم وانا أول من تنشق الارض عنه فتخرجون منها سراعا الى ربكم تنسلون مفطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر هذا يوم عسر حفاة غلفا غرلا ثم تقفون موقفا واحدا مقدار سبعين عام لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتكون الحديث صحت بأنها خم... خمسين ألف سنة وذلك سبعين عام نعم قال فتبكون حتى تنقطع الدموع قال لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما وتغرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو يبلغ الأذقان فتضجون وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه الروح وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى فيقول ما أنا بصاحب ذلك ثم يستقرون ثم يستقرون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاءوا نبيا أبا عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فانطلق حتى آتي الفحص فأخر ساجدا قال أبو هريرة يا رسول الله ما الفحص قال قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي بعض فيرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم لبيك يا رب فقال ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم فيقول شفعتك أنا آتيك فأقضي بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا فنزل أهل السماء الدنيا مثل من في الأرض من الجن والانس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم قلنا لهم افيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من نزل من الملائكة من أهل السماء الدنيا هذا أيضا من المنكرات أفيكم ربنا يعني يشتبه رب العالمين في أو بالخلق تعال الله وتقدس قال ومثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم قلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل كل سماء على ومجر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسماوات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم يقول سبحان ذي العزة والجبروت يقولون يعني يقولون يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع الله تعالى كرسيه حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول تعالى يا معشر الجن والإنس إني قد أنصدت لكم من يومي خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم الواجب يعني واجب اعتقاده بهذا كما تفقى للسنة أن الله جل وعلا ينزل وهو على عرشه ويكون فوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه اصلا ونزوله إلى السمع الدنيا وكذا إلى الأرض نزول يليق بعظمته ليك ليس كنزول المخلوق ينزل المكان العالي فيكون العالي فوقه الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء فأيجوز يتوحم الإنسان الأوهام الباطلة فالله جل وعلا لا يقاس فعله بأفعال الخلق، كما أنه هو جل وعلا لا مثيل له ولا يقاس بمخلوق. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.